الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقرأ من حيث انتهينا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وجب على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي الباب قال المصنف ورحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا وفيه ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وفيه ظهرت القيان والمعازف وفي آخره فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلةً وخصفًا ومسخًا وقذفًا وآياتٍ تتابع كناظم بال قطع سلكه فتتابع فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة في هذه الأمة بعده إنما هو في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها كأنه من, كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في العبادات أي نعم المصنف الآن وهو يتكلم عن جريان البدع في العبادات وجريان البدع في ما سوى العبادات أي الأمور العادية أو المعاملات أو ما ينشأ في الناس فذكر لهذا أمثلة كثيرة وقد سبق الكلام على الأحاديث التي في الصحيح فيما يحدث في آخر الزمان وقد أخذ المصنف من ذلك أن مثل هذه الأخبار تدل على أنه يطرأ في الناس وينتشر ويظهر ويكثر ويكون ذلك من طرائقهم وعاداتهم واعتبر أن هذا الهشو والظهور وأن هذه الطرائق والعادات يقول جرت في الناس فأصبحت أمرا ظاهرا كسائر العبادات ومن هنا يريد أن يقارن بين هذه الأمور الطارئة في الأمور العادية التي تطرأ في الناس حتى تظهر حتى يجتمعوا عليها وتفشوا في آخر الزمان فيقول ان هذا مما يجري فيه التغيير بسبب التغيير والتبديل وأما الحديث الذي ذكره هنا عن أبي هريرة حديث أخرجه الترمذي كما قال المحقق هنا ثم قال بإسناد ضعيف قال فيه رميح الجدامي وهو مجهول وأما الذي ظهور القيانة والمعازف فهذا ثبت في الحديث الصحيح كما هو عند البخاري سيكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف ومعنى الاستحلال هنا أنه يظهر فيهم يظهر فيهم يظهر فيهم ظهور المشروع، الأمور المشروعة يظهر فيهم كما تظهر الأمور المشروعة في الناس تظهر هذه الأمور المبتدعة فيهم وهذا يدل على ظهورها وفشوها نعم والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع الأولون جميع ما ذكره الأولون أو جميع ما قاله, جميع ما قاله الأولون اما ما تقدم عن القاعن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه فانه مع فانه معاصم في الجمله ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك والمباح منها كالمناخل ان فرض مباحا كما قالوا فإنما اباحته بدليل شرعي فالبدداع فيه وان فرض مكروها كما اشار إليه محمد بن اسلم فوجه الكراهية عنده كونها, كونها عدت من المحدثات إذ في الأمر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم نعم كما تلاحظون الآن إذا عدنا للأمثلة مثالا, مثالاً فإن وقد سبق الكلام عليها ويمسلة المكوس المظالم تقديم الجهاله على العلماء ونحو ذلك أصحاب القول الثاني يقولون ان هذه من باب المعاصي قال والذين ذهبوا الى مختص بالعبادات ما الذي مختص بالعبادات الابتداع الابتداع قالوا مختص بالعبادات قالوا هذه الامور التي تجري في الامور العاديه في المعاملات في سائر ابواب الفقه غير العبادات يقول من المعاصي و القول الاول وجهه كما سبق أن هذه لما جرت في الناس مجرى المشروع أصبحت أصبحت لها حكم الابتداء فعندهم أنها لم تعد معاصي لأن المعصية وإن تتابع الناس عليها أو كثرت فإنها لا تظهر في الناس وتصبح مثل المشروع فيقول هنا أن هذه صار لها شروط وصار لها صفات أشبه شروط العبادات وصفاتها وصارت في الناس مثل المشروع هذا على قول الرأي الأول ولذلك قول بجريان أن الابتداء يجري فيها نعم وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية لا من جهتي أنه بدعة وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم وليس كلامنا مناف الجواز العقلي وإنما الكلام في الوقوع وفيه النزاع وأما ما احتجوا به من الأحاديث الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كما تعلمنا في شأن الكفار الآية ورد في شأن الكفار لأنهم يعاقبون في الآخرة ولا يبقى لهم شيء من الطيبات لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم والدنيا فاستمتعوا بها والله عز وجل إنما يدخر الطيبات والخير بعباده المقبولين عنده سبحانه وتعالى فهذه الآية تدل على ما, يقع على ما وقع في الكفار من السرف والتنعم والرضى بالدنيا فمن شابههم في, ذلك، من شابههم في ذلك فيكون هذه المشابهة لهم من باب المعاصي على قول أصحاب الرأي الثاني وعلى قول أصحاب الرأي الأول تكون المشابهة لهم فيما هم فيه من الصرف والنعيم والبطر ونحو ذلك تكون من الابتدع وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد إذ لم يُنصَّ على أنَّها بدعٌ أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى وأيضًا إن عدُّوا كل مُحدَث العادات بدعة فليعدُّوا جميعَ ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهدَ بها في الزمان الأول بدعة وهذا شنيع فإن من العوايد ما تختلفُ بحسب الأزمان والأمكِنة والإسم اوىكون كل من خالف العرب الذين ادركوا الصحابه واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم هذا من المستنكر جده <تصفيق> اي نعم هذا قال اصحاب الراي الثاني وهو جه كما ذكر الشاطبي هنا لانه ليس كل ما يعتاده الناس في الازمنه المتأخرة بعد الصحابه ليس كله يعتبر من البدع لانه ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين ما يعتاده الناس ولم يكن في زمن الصحابة في أمور المعاملات في أمور العاديات في المآكل في المشارب في الملابس ونحوها ينقسم إلى قسمين فما كان موافق للشريعة أي لا يرده الشرع فهو على أصل الإباحة إن هذا يرجع إلى اصل وإن كان الشاطبي لم يذكره هنا لكن أصل معتمد عند العلماء وهو أن الأصل في المنافع الإباحة الحمد. والأصل في العقود أيضا الحمد. الأصل في العقود الإباحة والعقود تدخل في باب معاملات وهذه الأمور العادية التي جرت بها أعراف الناس وتنوعت ولم تكن في الجيل الأول ينظر فيها بحسب النظر الشرعي فما لم يكن مخالفاً للشرع فهو على الأصل المذكور السابق على أصل الإباحة وما كان مخالفاً للشرع فهو مردود فما كان مخالفاً للشرع فهو مردود فإذن النظر فيها في حكمها مبني على هذا الأصل مبني على هذا الأصل أما من أراد أن يعدها كلها من المحدثات فهذا مثل ما قال الشاطبي شنيع وجه الشناعة فيه أنه سيلغي الأصل المعتبر عند أهل العلم وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العقود أيضاً الحل إنما ورد الشرق تحريمه والأصل في العقود وجوب الوفاء بها لأن الأصل بمعنى وجوب والوفاء بها الأصل, فيه الأصل, فيه الأصل فيها الحل وليس الأصل فيها المنع وعلى هذا فما يجري في الناس من العوائد والأعراف من جيل إلى جيل نقسمه إلى قسمين فإما أن تثبت مخالفته للشرع فمردود وإما أن لا تثبت فيه المخالفة فيبقى على أي شيء يبقى على الأصل وهذا النظر الشرعي مبني على ما ذكروا أهل العلم من حيث اعتبار الأصل في المنافع الإباحة على هذا أدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكره الآن لكن من أراد أن يراجح هذا الأصل لأهميته فليرجع إليه في كلام شيخ السلام من التيمية يرجع إليه في كلام شيخ السلام من في الفتاوى عند كلامه على العقود في الأنكحة العقود في المعاملات والأنكحة وسبق أن بسطنا لكم شيئا من ذلك في ما سبق ذكر الأدلة على هذا الأصل فإذن الآن صارت العوائد والأعراف المتجددة والمتغيرة عند الناس تنقسم إلى قسمين فالقسم المردود هو ما خالف الشرع والقسم الآخر وهو ما لم ترد فيه المخالفة للشرع ماذا نعتبره؟ نعتبره القسم المقبول هذا القسم الثاني مما يتكون؟ المردود عرفنا أنه مردود لأنه يخالف يصادم النصوص الشرعية أو المعاني الشرعية وقينا في أي قسم؟ القسم غير المردود ليس هناك دليل من الشرع يرده فهذا محمول على أن الأصل في المنافع الأشياء والمنافع الإباحة الأصل في المنافع الإذن والأصل في العقود الحل وليس المنع الأصل في العقود الإباحة فهذا كله الذي يدخل في النوع الثاني وهو المقبول لأنه مبني على الأصل وليس هناك دليل في الشرع يخالفه مما يتكون حتى تعرفون وجه ربط هذا الأصل بهذه المسائل مما يتكون هذا مم. مما يتكون يتكون مما جرى في الناس من عادات وأعراف وما تجدد لهم من عقود وأحوال فما دام ليست هناك مخالفة للشرع فيه وهو مبني على الأصل السابق المعتبر عند العلماء فحينئذ يكون مقبولا يكون مقبول فلو أن إنسان جاء على رأيه على أصحاب القول الأول وعد كل ما أحدث أي ما نشأ في الناس من الأعراف والعادات والعقود في باب المعاملات عده كله بدع لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يسأل عن الدليل ولا بد أن عن الدليل ولا دليل على ذلك نعم. والمقصود كفاية دخوله تحت أحكام الشرع والأمور تدخل تحت أحكام الشرع إما عن طريق النص الصريح أو عن طريق المعنى وأما أبواب المصالح فتدخل عن جملة النصوص تدخل عن جملة النصوص التي لا يثبته في الشرع ما يرد ذلك الأمر تعرف أنه مقبول أي ليس الشرع ما يرده وبهذا تثبت هذه القسمة ولأهمية هذا الموضوع نعيد الكلام أنه يرجع إلى قسمين القسم الأول المردود وهذا ما خالف الشرع. الشرع سواء كان معصية أو زاد على المعصية إلى درجة إلى درجة الابتداء هذا كله يدخل في المردود لأن المعاصي رد مخالف للشرع وكذلك ما هو أعلى منها وهو الابتداء أيضا مردود وهو القسم الأول القسم الثاني غير المردود وهو ما دل الشرع على الموافقة عليه ولا شك كثير غير من حصل نعم. نعم لابد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة او العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال والشريعة تعب التضييق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض يا حطم الآن هذا الضابط ما دل الشرع على جوازه أو لم يكن هناك معارض لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه وهذا الفرق بين العبادات والمعاملات وبحث الدقيق أنت تقول في العبادات هذه عبادة متى تقول هذه عبادة؟ أو جزء منها؟ لا بد من دليل لا بد من أن يثبت لها دليل ما تقول الأصل في العبادات العباحة وتدخل ما شئت لا لا بد في العبادات من دليل خاص يدل على, ذلك على تلك العبادة أو على ذلك الجزء المكون لتلك العبادة طيب لكن لا تقول هذا في المعاملات بل إذا لم يكن ثم معارض لم يكن هناك دليل يدل على المنع الأصل اللي باحها فأيهما أوسع الآن؟ باب العبادات ولا باب المعاملات؟, المعاملات باب المعاملات والحكمة من الشارع في هذا أن باب العبادات توقيفي ولا تقبل فيه الزيادة ولا يمكن أن, يق... ان يدخل الانسان عباده على العادات الشرعيه او يدخل جزء جديد على اي عباده من عندي هذا عين الابتداع فلا بد لذلك من دليل خاص الاصرف في التوقيف بالنسبه لامور المعاملات والعادات الامر فيها اوسع لكنه منضبط ايضا كيف يكون منضبط بعدم مخالفته للشرع حتى لا تدخل على الناس أبواب يدخلون في أبواب المعاصر ومما تعلمون أن من هذا الضابط أيضا وهذا أصل تعلق هذه المسألة بالباب هنا أن معنى أن لا يكون هناك مخالفة للشرع يدخل فيه أيضا ما يتعلق بالتشبه بالكفار ومن هنا التشبه بالكفار قد يكون في العبادات وقد يكون العادات قد يكون في المعاملات قد يكون في العبادات وقد يكون فإذا كان في العبادات فهو ظاهر الابتداء طيب وإذا كان في العبادات فهنا البحث الذي جعل العلماء يختلفون في المسألة كما سمعتم إلى رأيين ولذلك جريان الابتداء في, في العادات نادل وقليل لكن قد يجري يجري إذا وقع التشبه في ذلك بالكفار اذا وقع في ذلك وكان التشبه ظاهرا أي من خصوصياتهم اي من خصوصياتهم لانه في امور يشترك فيها الناس جميعا المسلمون والكفار في امور مشتركه بين الناس كل طبعا لا حاجه لضرب امثله في هذا لكن معروف في امور الزراعه في امور الصناعه في امور الطب في امور الصناعات امور مشتركه أن هذا العلم ليس خاص بشعب دون شعب ولا بجيل دون ولا بأمة دون أمة فهناك أمور مشتركة لكن هناك أمور ذات اختصاص لهم وهي التي صنف فيها شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك أي نعم وكلام الشاطئ في موضعي هنا يعني إذا جئت بالتعريف المتعلق لجريان البدعة في العبادات ما هو؟ طريقة في الدين مخترعة هذا اختير الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية فهذا السابق لا يجري على هذا على التعريف والتعريف الثاني في المعاملات طبعا بإضافة في التعريف الأول بإضافة يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة فعلى التعريف الأول لا تجري الأمثلة لا يمكن أن تطبق على الأمثلة السابقة أضف إلى هذا التعريف الثاني بحذف يقصد بها السلوك إلى الدال الآخرة فيصير التعريف طريقة في الدين المقترعة تضاهي الشرعية تضاهي الشرعية وأدق قيد أو أعظم قيدين في التعريفين على الطريقتين وأن يكون في الدين وأن يكون وأن يكون المشابهة المشابهة من أين عرفناها هنا؟ أن يكون مضاهي للشرعية للشريعة فإذا تحقق فيما يظهر إذا تحقق الأمر الأول أنه في الدين فتخرج الأمور المادية أن يكون في الدين والأمر الثاني أن يكون مضاهيا للشرعية مضاهيا يعني صار في حكم مشروع فيدخل الابتداء سواء كان من العبادات أو كان من العادات لكن لما كان في العبادات اظهر كان في العبادات اظهر كان ادراك ذلك جلي ولما كان اخفى في العادات كان ادراكه كان ادراكه خفي لكنبغي هذا أهم شيء تركزوا فيه في التعريفين لاحظ هنا قال الشاطبي على الطريقتين ترجع الى التعريف الاول والتعريف الثاني التعريف الأول والتعريف الثاني لا يخلو من هذين الضابطين أو من هذين القيدين أن يكون في حكم المشروع في أمر الدين أن يكون في حكم المشروع وفي أمر الدين حتى تخرج الأمور المادية وأن يكون مضاهياً للشرعية إذا اجتمع فيه هذا الأمرين فهم لا شك أنهم باب, باب الابتداء طبعا في امور العبادات واضح هذا وليس واضح طيب في أمر العادات في امور العادات في المعاملات لو أولا يكون كالمشروع يكون في امر في امر الدين والمعاملات لا شك تدخل في امر الدين انها من الدين الامر الثاني ان يتعامل به الناس تعاملهم بالمشروع أن يكون مما أحدثه شوف لاحظ إذا قلت مما أحدثه تخرج ماذا مما دخل في الشريعة عن طريق الأدلة وإن لم يكن منصوصا فيها حتى لا تضيق في أبواب العبادات وإن كان يلحق بالشريعة عن طريق الأصول السابق عن الأصل الإباحة أصل في الأشياء المنافع والأصل في العقود الإباحة وإن كان لا يلحق بطريق خاص بدليل ب... ب... خاص وإنما يلحق عن طريق الاجتهاد وما لم يلحق عن طريق الاجتهاد وما لم يلحق فقد يكون معصيه اي مخالفه تكون المخالفه عينها تنقسم الى قسمين قد تكون معصيه فان, كان فإن كانت المعصيه وقعت على سبيل المشابهه للمشروع كانت كالمشروع الامور المشروعه وعلى شكاً هذا من الابتداء أيضاً وإن كان في أبواب وإن كان في غير العبادات وإن كان في غير العبادات هنا والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب فلنفرده في فصل على حدته والله الموفق للصواب فصلٌ أفعال المكلفين بحسب النظر الشريعي فيها على ضربين أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات والثاني أن تكون من قبيل العادات فأما الأول فلا نظر فيها هنا وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه مختلف. أن المسألة أو مختلف فيها مم. تختلف فيها أو مختلف؟, مختلف الأقرب مختلف هل تصح العبارة أن المسألة مختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أن مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبلي. من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل مع العلم بانه المناخل معقول المناخل, المناخل مع العلم بانه معقول المعنى نظرا منه والله اعلم الى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهه التعبد ويظهر ايضا من كلام ماطان صحح العباره قبل هذا قال كالعباديات هي كالعبادات كالعبادات أما الثاني آه. الثاني أن تكون من قبيل قال فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات صحيح هذا كالعبادات, كالعبادات. ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل ويحكى عن الربيع بن أبي راشد إن أنه قال لولا أني أخاف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكنه إلى أن أموت والسكنة عادي بلا إشكال يعني يريد الجبانة المقابر هنا وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العبادات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا الأكثرون على خلاف هذا لما سمعتم من أن ما تجدد للناس في أمر المساكن والمشارب والمطاعم والملابس والعادات ما تجدد لهم بعد جيل الصحابة رضو الله عليهم يدخل تحت التقسيم السابق على طريقة الفقهاء يدخل تحت التقسيم السابق منه مردود ومنه غير مردود المردود ما خالف الشرع هذا الضابط مردود ما خالف الشرع وحين يكون معصيه والمأذون فيه ما وافق الشرع مأذون فيه موافق ما الشرع ونعرف الاذن فيه بطرق كثيره اما بدخوله تحت او بدخوله في مقاصد الشريعه او بدخوله تحت الأصول السابقة لأصل في أشياء الإباحة لأصل في منافع الإباحة لأصل على اختلاف عبارات الفقهاء نعرف دخوله بالاجتهاد فإذا لم يكن هناك شيء نرده بالشراء لأن هناك موافقة من الشريعة عليه فهو إذن في المأذون فلك أن تقول في المرجود والمقبول على القسمين ولك أن تقول الأول غير مأذون فيه والثاني مأذون فيه هذا فيما يتعلق فيما يستجد للناس في أبواب العادات والمعاملات وغيرها فإذا جاء إنسان فمنع من ذلك مطلقا فلا شكلنا الأكثرون على خلاف هذا الأكثرون يعني من أهل العلم على خلاف هذا وعليهن بن الكلام فنقول ثبت في الوصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلح مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي الآن تعريف التعبدي عند المصنف ما هو؟ ما لم يعقل معناه يعني ما لم يدرك الإنسان كل ما يتعلق به من الحكم بحيث تتبين له لكن لا يعني هذا أنه ليس له حكمة فرق بين العبارتين فرق بين العبارتين فهو له لكن قد تظهر للإنسان وقد لا تظهر ثم أن أيضا أن ظهور الحكم تكون بمعاني عامة فيبقى هذا النوع يدخل في القسم الأول وهو التعبدي وسيضرب له أمثلة هم. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي لاحظ هنا إذن المقصود هنا التعبدي ما لم يعقل معناه أي العلل المتعلق به من كل وجه حيث تدرك تضبط لكن من حيث الحكم العامة فالطهارة معروف الحكم منها هي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية ولها مقاصد عظيمة معروف المقاصد منها وكذلك الصلوات والصيام والحج لكن لماذا كانت المغرب ثلاثة ركعات وكانت العشاء أربعة هذا أمر أنت إنما تأخذه من الشرع على, على سبيل التسليم ولماذا كانت صلاة الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة تأخذه على سبيل التسليم والإيمان مع أنك تعرف الحكم والمقاصد التي شرعها الله عز وجل الشرع التي شرع الله الصلاة من أجلها في طرف النهار وزلفا من الليل في أول النهار وفي آخر تعرف الحكم من هذا والحكم في هذا عظيم فأنت لاحظ الآن وش المقصود بالتعبدي ليس المقصود بالتعبدي أنك لا تعرف مقاصده ولا تظهر مقاصده لا فالصلوات الطهارات والصلوات والصيام والحج ظاهره مقاصدها جدا ولا وراد يتكلم سام في مقاصدها لو جبت الآن خمسة ستة محاضرين فأخذوا يتكلمون يمكن في أبواب الطهارات يحتاجوا إلى محاضرات في بيان مقاصدها والصلوات كذلك والصيام كذلك والحج كذلك فهي ظهرة المقاصد فلها مقاصد عظيمة لكن في مثل الأمور المذكورة لا يمكن أن تدرك الفرق لماذا هذه ثلاث ركعات لماذا, لماذا عند فقد الماء تنتقل إلى التيمو ويكون ضربة واحدة تمسح بها وجهك وتمسح بها ظاهر الكفين. لماذا لم تمسح القدمين وفي مسح الخف لماذا تمسح أعلاه ولا تمسح أسفله مثلا أو تمسح هديك معه أيضا فالمقصود هنا أن المقاصر الموجودة في التعبود واضحة والحكم ظاهرة لكن الشارع لم يربطها بعلا الخاصة تجيز لك أنت أن تنقل الحكم, الحكم إلى صورة مثلها لماذا حتى لا يتوسع الناس ويدخلون في العبادات ما ليس منها وعلى هذا الأصل سمي هذا النوع تعبدي سمي اصطلح على هذا النوع سمي تعبديا نعم. سيضرب أمثلها الآن للنوع الثاني الذي هو ما يدخل في المعاملات أو يسمى العاديات هذا مصطلح العلماء يسمى المعاملات أو يسمونه العاديات نعم يدخل في العادي اقرأ والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ومعنى أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها أينا. بارك الله فيك <تصفح> إذن هذا النوع الآن البيع له مقاصد مثل الصلاة له مقاصد والصيام له مقاصد والنكاح أيضا له مقاصد وإحماية الأسرة وجمع هذه الأسرة على تحقيق عبادة الله إن الولد هذه مقاصد النكاح مقاصد النكاح إقامة أسرة, أسرة تجتمع على طاعة الله وعبادته ثم للتكاثر هذه مقاصد معلوما والبيع والشراء مقاصد لتحقيق مصالح المكلفين والطلاق أيضا له مقصد عندما تنتهي الأمور بين الزوجين فلم يعد هناك مكان, مكان للموعظة ولا للتأديب ولا لرفع الخصومة بعد الحكمين ولا إلى إزالة الشقاق فينتهي الأمر إلى أن هذا الزواج لا مصلحة فيه وإنما المصلحة في افتراق هذين الزوجين إذ لم يعد النكاح يحقق مقاصده فالطلاق إذن له مقصد وكذلك ما يتعلق بالجنايات وهي حفظ حقوق المكلفين عصمة الدماء حفظ الأمر بين الناس هذه مقاصد فلاحظوا أن كل النوعين لها مقاصد واضحة معلومة لكن النوع الثاني طرق البيع تتجدد ولا ما تتجدد؟, تتجدد عند الناس أنواع الإجارات كذلك ما يتعلق بالجنايات في طرق الإدانة مثلا بالعلامات تجدد القرائن هذه تتجدد ومن ثم وسع الله عز وجل على المكلفين فيها وأذن الشرع بجريان القياس فيها لاحظتم هذا الفرق بين الأول وبين الثاني ولذلك أكثر اجتهاد العلماء في أي شيء في الأول ولا في, في الثاني وأما الأول فلا يحتاجون لأن عبادات مقدرة محددة بينة والذي يتوسع أو يدخل فيها الاجتهاد ويتوسع يقع في الابتداء أنه يدخل في الاجتهاد غير المأذون فيه لكن النوع الثاني يتجدد الاجتهاد فيه بتجدد العصور وعليه شرط وقيت وهو أن يكون هذا الاجتهاد موافق لدلالة النصوص موافق لدلالة النصوص الشرعية بقي بحث مهم هنا يشير إليه الشاطبيين هل اذا سمينا الاول تعبدي الثاني ليس في مجال التعبد لا المعاملات ولا في مجال في مجال ما وجه ما وجه ذلك قال اولا انه مقيد بامور شرعيه انت في الصلاه مقيد بامور شرعيه وفي الحج مقيد بامور شرعيه وكذلك في البيع والنكاح والشراء والطلاق والاجارات والجنايات مقيد بامور شرعيه او لا مقيد بامور شرعيه لا خيره للمكلف فيها اي لا يجب عليك اتباع كانت اقتضاءً أو تخييرًا يعني كانت أمراً أو نهياً أو تخييرًا فإن التخيير في التعبدات الزام. كما أن الاقتضاء الزام إيه نعم اقرأ بارك الله ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها كانت, كانت اقتضاءً أو تخييرًا فإن التخيير في التعبدات الزام. كما أن الاقتضاء إلزام حسب ما تقرر برهانه في كتاب الموافقات وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد تعالوا يقصد بالتخير ما ورد التخير فيه مثل الكفارات وغيرها لا شك أنه ملزم ب... بصورة من الصور التي وردت في الشرع على التخير ما خير فيه المكلف ملزم بواحد من تلك الأوجه إيه نعم. فإن جاء الابتداع في الامور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا أعد فين جاء. جاء فإن جاء الابتداع في الامور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا يعني إذا وصل إلى درجة That is the same يتبع أمرا عاديا او في المعاملات مما يخالف الشرع ثم لا يجعله على حد المعصية بل يصل به إلى حد الابتداء أن يلحقه بالمشروع أن يلحقه بالمشروع مثال مثلا في النكاح فالنكاح مثل ما ذكر أهل العلم قد يكون واجبا لمن خاف الفتنة على نفسه قد يكون مستحبا يعني وإنما نظر فيه بحسب أحوال المكلفين وقد يكون الإنسان ليس عنده مال وليس ولا يستطيع أن يقوم بحقوقه الزوجية فهنا يحتاج أن يرتب أموره ترتيبا شرعيا فلو ترك النكاح في مثل هذا الأمر وأخذ نفسه بالصيام أو بنحو ذلك من العبادات حتى يتيسر له فله وجه في ذلك بل إنه لو دخل في أمر لا يحقق فيه شروط النكاح فإنه حين يكون آتب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعليه أن يدخل لمثل هذه العقود من, أبواب من بابها الشرعي على الأقل يحقق الحد الأدنى فيه فلو تركه هنا حتى يقدر عليه فحينئذ لا شيء عليه لكن لو ترك النكاح تعبدا, لو ترك النكاح تعبدًا فهنا هذا عمل متعلق بأمر عادي فلو ترك النكاح حتى وقع في المعاصي ماذا نقول فعله هنا؟ معصية لكن لو تركه على نحو كما يترك الممنوع ويظن أن هذا مشروع له ويتقرب إلى الله بترك النكاح نعتبرها مخالفة معصية فقط ولا تدخل فيه الابتداء يدخل فيه ولا ما يدخل يدخل فيه إذن تأمل هذا فإذا كان الابتداء دخل في أمر ديني سواء في العبادات أو في المعاملات فإنه لا يتصور دخوله إلا إذا كان عمل المكلف فيه أشبه المشروع أشبه المشروع فهو يترك النكاح هنا كأنه ترك النكاح له مشروع إذا وصل إلى مثل هذا الأمر وتركه وهو يستطيع النكاح ولكنه تركه لاعتقاده أن ذلك مشروع له فهنا يقع الابتداء في مثل هذا النوع وإن كان عاديا وإن كان من الأمر العادية نعم. وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالد... كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك فأما الثاني فظاهر أنه بدعة لاحظتم الآن الفرق بين النوعين ومن هنا لابد أن تتنبه إلى معرفة مآخذ أهل العلم المسألة فإذا كان أخذ المكوس كشأن الغاصب الغاصب يقصب متى يقصب حينا ولا يقصب حينا آخر وقاطع الطريق يقصب حينا ولا يقصب حينا آخر فهذا أشبه المعاصي لاحظتم أما إذا كان على التفسير الآخر الذي يصبح مظاهر للتشريع الدائم الزكاة المفروضة لها قوانين وأحكام وإلا ليس لها قوانين وأحكام وعلى الدوام والترتيب ولها نظام معمول به فكذلك إذا كان أخذ المكوس أشبه ترتيبه وتنظيمه وتشريعه أشبه المشروع فيدخله الابتداء والمكوس من أي باب من المعاملات أخذ الأموال من هذا من أبواب المعاملات أو من العبادات هذا من المعاملات فلاحظ هنا فقد يذهب ذهن مجتهد إلى النوع الأول فيعتبره في حكم المعصية وقد يذهب ذهن مجتهد إلى الصورة الثانية فيعتبرها إيش؟ يعتبرها بدعة والشاطب الآن سيذكر التعليل اقرأ فأما الثاني الثاني الذي هو, هو أشبه الزكوات نعم أشبه نظام الزكاة نعم فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكومة بها في أموال الغصاب المعتدين ماشي بارك الله فيك هيا لاحظوا الآن هنا أخرجوا من التعريف قيد المضاهة التعريف الأول عند الشاطئ في أول الكتاب طريقة في الدين مقترعة تضاهي الشرعية يقصدوا بها بالسلوك فيها التقرب إلى الدار الآخر هذا في أي شيء؟ أحسنت في العبادات التعريف الثاني وش يفرق عن الأول؟ الجملة الأخيرة يقصد به التقرب لكن يشترك مع الأول في أي شيء؟ طريقة في الدين فهذه المكوس وضعت كأنها طريقة في الدين لاحظوا والدين يشمل إيش؟ عادات المعاملات طيب يضاهي الشرعية شمعنا يضاهي؟ يشابه. فعندك إذن قيدان قيد الأول أن يكون في الدين والدين يشمل عبادات والمعاملات القيد الثاني المضاهة إذا طبقت على المكوس حسب الصورة الثانية تكون في الدين أو لا تكون, تكون في الدين في أي شيء من أبواب الدين في المعاملات في مضاهة أو لا مضاهة في مضاهة للأحكام الشرعية أو لا فإذا تجري فيها تطبق عليها الحد السابق هنا. اقرب أعد كلامه فأما الثاني فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يظاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب المعتدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا بل شك بلا شك بلا شك لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيئ نعم وسنن في التكليف مهيئ إذا حرطت الخمسة الستة الأسطر هذه وتذكرت التعريفين السابقين علمت وجه جريان البدع في أي شيء المعاملات وهذا أحسن تقرير هذا الكلام عند الشاطبي تقرير واضح جدا طيب إذا لم تصل إلى هذه الصورة وبقيت أشبه الظلم والاقتصاب وقطع الطريق تبقى في المعاصر ما تنتقل إلى درجة الابتداء هنا. فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان نهي عن المعصية ونهي عن البدعة وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب أمر وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفس الممنوع وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتياً في الدين هذا معصية معصية قد تكون كبيراً لأن يترتب عليه فساد الناس يترتب عليه فساد هنا. نعم وتولية وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريد هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الإبن مستحقاً لرتبة العبد لاحظ هنا ديدناً أي طريقة ما معنى ديدناً هنا؟ أي طريقة فترجع للتعريف طريقة طريقة في الدين مخترعة نعم. حتى يصير الإبن مستحقا لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويضطرد ويرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف شوف لاحظة كالشرع تجيب مسألة قيدة المضاهة يعني ضاهة الأمور الشرعية الأمور الشرعية تستمر في الناس فهذا أصبح أمراً مستمراً في الناس فضاها الأمور الشرعية هنا. بدعةٌ بلا إشكال أعيد العبارة بحيث يشيع هذا العمل ويضطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعةٌ بلا اشكال. يعني بدعة خبر هنا يعني أصبح هذا بدعة. هنا. زيادةٌ إلى القول بالراي غير الجار على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وإنما, ضل وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم هذه مثل المسألة السابقة فتنصيب غير الكفء ظلم محرم وجعله ديداً وعادةً كالمشروع وما يحدث؟ بدعاً أنه يحدث في الدين ويحدث مثل المشروع المستقر مثل ما اتخذه الناس شرعاً المثال الثاني وإن كان الشاطئ ما يعني ألمح إليه وذكر الحديث أن يفتي العالم خطأاً فهو معذور لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر بن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجران هذه الصورة الأولى أن يجتهد يبدل جهده ووسعه ويتبين ويتق الله عز وجل يبدل الأسباب الشرعية ويخطئ فهو غير آثم الصورة الثانية أن يفتي في مسألة بغير اجتهاد أن في مسألة بغير إشتاء يعني يتعجل فيها لم يتق الله عز وجل فيها ويستفرق وسعه ويطلب العلم فيها من وجهه الصحيح حتى وإن كان عالماً أخطأ فيها لكن خطأه هنا ليس هو الخطأ الموجود في الحديث الخطأ الموجود في الحديث مرتبط بأي, بأي شيء باجتهاد وبدل وسع أما في المسألة الثانية تعجل فيها ولم يبدل وسعه فهو آثم طيب هذه الصورة إيش؟ فيكون قد ارتكب أمرا محرما من أمور الذنوب وعليه أن من ذلك الصورة الثالثة أن يكون هذا ديدنا له أن يكون هذا ديدنا له ويكون رأسا في ذلك يفتي بمجرد الرأي المعارض للسنة وش نقول هذا؟ ارتفعت درجة المخالفة او لا ارتفعت؟, ارتفعت او لا؟ ارتفعت درجة المخالفة فعندك ثلاثة صور الصورة الأولى أن يجتهد ويبدل وسعه ويتق الله ثم يخطئ فهو معذور غير آثم وإذا سئلت عن الدليل فدقول الدليل هو حديث عبد الله بن عمر بن العاصف الصحية إذا اجتهى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر هذا المقصود اجتهد أقصد اجتهد أخذ الاجتهاد من أسبابه الشرعية إذا تقدم ما هو أهل الاجتهاد فهو آثم أو كان هو أهل الاجتهاد لكن في هذه المسألة في هذه المسألة تعجل فيها ما نظر فيها نظر清لي أو نظر فيها لأهواء الناس أو نظر فيها لأهواء الناس أو لمصلحة عاجلة فهنا يرد عليه ما يرد على أصحاب الذنوب معصية فعله محرم فعله محرم إن تعجل فيها وتكلم فيها على غير بينة وإن كان عالم فإنه آثم وإن نظر فيها مراعيا فيها أهواء الناس فهو آثم وإن نظر فيها وراعى فيها مصالحه العاجلة الدنيوية فهو آثم هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه ان يكون ذلك ديدا له اصل فتواه وعلمه مبنيه على مجرد الراي وترك السنه وتكون مجرد مخالفه فقط ولا ترتفع درجه المخالفه هنا الى الابتداء لانه تستطاع تقول اولا ان هذا صار له صار له طريقه ديدا صار له طريقه الامر الثاني أنه جعل فتواها المتبعة للرأي المخالفة للسنة عند الناس جعلها مثل إيش مثل المشروع تلبيسا عليه نعم فهنا تدخل تزيد على المعصية بأنها من الابتداء لأن ما هكذا كان السلف يعلمون ويفتون والحديث قال اتخذ الناس رؤساء جهالا يعني صار هؤلاء الرؤساء الجهال يفتون الناس بغير علم وصارت هذه طريقه فيهم فضلوا اضلوا وهذا معنى وقوع الابتداء عيذا بالله من ذلك نعم. وأما نعم صور الائمه والقضاه واولاء الأمر على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعه لا تصورها هنا لا تصور هنا وذلك صحيح فإن تكلف أحد فيها ذلك فإن تكلف. فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به لا إمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصا بلا دون غيرهم كما يزعم بعضهم ان خاتم الذهب جائز لذوي السلطان او لاجل الهيبه لاجل الهيبه أو أو ظهور المكانه فهو لبس الخاتم معصية لكن انضم مع هذه القرينه انضم مع هذه القرينه فاصبح في حكم المشروع فيختلف هنا اذا حكمه اي يقول ان الحريره جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في تصور البدعة في حق هذا القسم إذن هذه المسائل فيها تفصيل فمثلا قد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وقد مضى الكلام في هذا والمقصود بصور الإمه والقضاء وولاة الأمر في العهد الأول كما سبق الكلام ما عندهم صور يعلقونها لكن المقصود صور الاستقبال والأبها وطريقة استقبال الوفود فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفد وهو في مكانه وتأتي الوفود وتدخل إليه تدخل إليه إما في مسجده أو في مكانه هذه طريقة استقبال وكان يلبس حلة قد يأتي مثلا في زمان وأشبه ذلك زمان الخلفاء الراشدين قد يأتي مثلا زمان مثل في وقت معاوية فيرى أن استقبال الوفود يحتاج إلى هيبة أكثر من ذلك لاختلاف أحوال الناس فيستقبلهم مثلا ومعه القضاء ومعه الجند ويخرجوا مثلا لاستقبالهم مثلا وقد يركبوا المراكب الفارهة لاستقبالهم فهذه صورة وتلك صورة الشاطبي يشير إلى أن الأمر إذا كان في مثل هذه الحدود فيقول لا يجري في الابتداء بشرط أن يدخل تحت المصالح المرسلة بشرط يعني يدخل تحت المصالح المرسلة فيكون مأذونا فيه. فيه لكن ذكر أمثلة أخرى تختلف يعني إذا انتقلت وخرجت عن دائرة المصالح المرسلة حين يذن يختلف الأمر يعني دخلت في مصادمة النصوص مثل يلبس مثلا الذهب والحرير فتقول لماذا تلبس الذهب والحرير وأن تستقبل الوفود قال أنا ألبس هذا لإظهار الهيبة فنقول لا هذا ما من مصالح المرسلة أنا صادمة النصوص الشرعية كونك تركب لهم أو تتهيأ لهم في مركب معين هذا قد لا يكون فيه للنصوص لكن الأول أن تلبس لهم الحرير تلبس لهم الذهب هذا فيه مصادمة للنصوص فهذا النوع الثاني الآن لو لبسه لنفسه لبس الحرير أو الذهب يكون, يكون ما أصيها لو لبسه وأعتقد أنه مثل المشروع لإظهار حيبة الإسلام وش يصير يصير بدعة وطبعاً هذه الأمثلة كلها من أي, أبو... من أي الأبواب الآن؟ من المعاملات والعاديات ويشبهه على قرب زخرفة المساجد إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى, ي... حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله وكذلك إذ اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولاً بأنه ترفيع للإسلام بما لم يأذن الله به و... إذا, دخل، إذا خرج من باب المصالح الشرعية للمصالح الأهواء وعادات الناس تقاليدهم أعرافهم خرج من دائرة المصالح الشرعية التي تدل عليها الشريعة إلى ما لم به الله فهو من البدع المحدثات التي لا خير فيها بل هي شر, شر المحف وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارث بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجار مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع هذا إن صح ما قال وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين وأحرى أن ينبني عليه حكم وأحرى أن لا ينبني صححا وأحرى على أن لا ينبني كما في التحقيق المخطوط وأحرى على أن ينبني عليه حكم وأحرى أن ينبني عليه حكم و... يعني هل يثبت عن معاوية أم لا رضي الله عنه في نظر فإن ثبت فسمعتم تفسيره أنه توسع في استقبال الملوك والوفود وكان له أبهة لكن العلماء قالوا إن عنه فهو لم يخرج به لم يخرج به رضي الله عنه عن ما يؤدي به إلى مخالفة النصوص الشرعية وإن توسع في ذلك فإذا القيد فيه كما ذكر المصنف هنا قال أن يدخل في باب المصالح الشرعية المأذون فيها التي تدخل تحت الإذن العام في الشرع وقاصد العامة الشرعية وأما إذا خالف ما أذن الله فيه إذا خالف أمر الشريعة وكان ممن لم يأذن له فيه فهو من باب التشريع والابتداء وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا, نطو فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتب فتبين ابن عبد ف... السلام المشهور اسمي سلطان سلطان فتبين السلام فتبين مجال البدعه في العاديات من مجال غيرها وقد تقدم ايضا فيها كلام فراجعه ان احتجت اليه يعني كان الشاطبي يقول انظر فيما ذكر اهل العلم في مسألة جريان البدع من وافق على ذلك وقال تجري البدع في المعاملات والعاديات فانظر الى تحقق الشرطين تكون طريقه في الدين وان تكون مضاهاه للمشروع فإن كان ذلك فهي انتقلت من كونية مخالفة إلى كونية أعلى درجة وهي الابتداء ولعل نكتفي بهذا المقدار ونستكمل بمشيئة الله تعالى هذا هذا الموضع وهو طويل جدا لكن نأخذ منه بقدر ما يتسع له الوقت فيما, في فيما مضى ونحاول أن نقسمه في الأشرطة بحسب التيسير ان شاء الله لكن على أي حال هذا الشريط والذي قبله والذي بعده كلها مرتبطة بهذا البحث وهو النظر في الأمثلة فيما يتعلق بالعاديات والمعاملات وما ذكره أهل العلم من جريان البدعة في بعض صورها أو عدم جريانها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونكتفي بها هذا المقدار ومعدنا إن شاء الله لسبوع القادم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمه بيت <تصفيق> الهلال هذه مساله كما هو معلوم ورايه الهلال مبنيه على الاصل على المشاهده على المشاهده لان هذا هو الذي في مقدور المكلفين عموما لمقدر المكلفين عموماً في جميع الاجيال وفي جميع الاحوال وفي جميع القرى والبوادي وإذلك الشرع من حكمته أنه ربطه بما هو في مقدور المكلفين في كل زمان وفي كل حال حتى لو كنت وجدت الآن المرصد الغلكية فإن هناك هنا... ناس من خلق الله في بلاد كثيرة ليس لهم صلى بهذه المرصد فقد لا يطلعون على الأخبار ولا يطلعون على مثل هذه الأمور فالأحكام في الشريعة دائما معلقة بالسمحية... بالحنوية السمحة معلقة بما يقدر عليه الناس عموا هنا نعم يقول أيضا أن بعض الأفعال من المأموم داخل الصلاة وذلك مثل التورق ومجافات الذراعين هذه كلها وردت فيها سنن هذه وردت فيها سنن وحتى فيما اختلف فيه في بعض العبادات في بعض المسائل يجري فيها الاجتهاد مثل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هل يضعها أم لا يضعها هذه معلوم أنه من قال أنها توضع استدل بدليل وألحقها بالعبادة بدليل ومن قال أنها لا توضع قال هذا الدليل لا يدل على ذلك هذا مما يجري فيه الاجتهاد والله أعلم